مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبَنَا الْمَاءِ صَبَّا ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فأبتنا فيها حبة وعين بؤ وقبة وزيتون ونخلة وحدائق غلبة وثاكيته وأببا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاء الصحو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمر إم منهم يوم إذ شئ يضني وجوهه يوم إذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكثرة الفجره